والبدن جعلناها لكم من شعائل الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت, جنوبها فإذا وجبت جنوبها فكلوا 117. وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون